السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام مشاهدي قناة المجد الفضائي أهلا وسهلا بكم إلى حملة أركان المنسية هذا الجرح الغائر في عمق جسد أمتنا الجريح والذي نسعد في هذه الليلة باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريف الأستاذ بجامعة الملك سعود والداعية لإسلام المعروف فضيلت شيخ أهلا وسهلا بك مرحبا بكم حياكم الله يا ناصر وحيا الله لأخوات المشاهدين معنا الله يسعدك شيخنا ونسعد أن تكون معنا في <تصفيق> التحليل وعرض هذه القضية <تصفيق> الله يجزيكم خير الله مشاهدينا الكرام يعيش المسلمون محنا ورزايا وفتنا وبلايا ففي كل أرض لنا أرملة وقتيل وفي كل سقع لنا شريد وطريد وهناك قطعة من هذا الجسد المنهك بالجراح تئن وتصرخ وتحت وطأة البوذيين تبكي الويلات ما يحدث في بورما يشيم له الولدان وتقشعر من فضاعته الأبدان حيث يتم ذبح المسلمين بالسكاكين في حفلات موت جماعية وتحرق جثثهم في محارق أشبه بالمحرقة النازية التي تحدث عنها العالم وما زال ماذا فعلنا نحن المسلمين إزاء هذه المجازر الوحشية التي تأنف الوحوش والحيوانات من ارتكابها وأين مؤسساتنا الإسلامية والدعوية والإغاثية من هذه المأساة بل أين الضمير العالمي الذي يتفاعل مع أخبار تتناقلها وسائل الإعلام حول قطة ثري إذا ما تعرضت لارتفاع طفيف في درجات الحرارة وامتدادا لجهود شبكة المجد في الوقوف مع قضايا الأمة المصيرية بدءا من حملة نصرة البواسل في غزة وامتدادا لليمن وحملة نحن معكم لنصرة الشعب السوري جاءت حملة بورما حيث كانت المجد في قلب الحدث كأقل الواجب فأرسلت وفدا لتغطية المأساة عن قرب فسمعت الأنين و المعاناة وجاءت بها أمامكم لتروا بأم أعينكم ما أصاب إخوانكم فليس رائن كمن سمع أركن المنسية هو موضوع حديثنا والشيخ محمد العريفي هو ضيفنا فضيلة الشيخ أهلا وسهلا سهلا بك مرة أخرى بارك الله فيك مرحبا بك أخنا الله يسعدك شيخنا أنت شاهدت الفيلم و عمق هذه المأساة وهذه الجراح نريد نسمع تعليقك بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم و على أشرف الأنبياء وإما المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم أنا أعلم أن عدد من الناس ربما يشاهد هذه الحلقة ويقول يقول أنتم ما عندكم إلا كلام ذهبت قناة المجد وصورت ثم رجعت طيب هل كف أولئك القتل عن قتلهم لإخواننا هل كفل اليتامة هل ضمدت جراح الجرحة هل وقف مع مع الفقراء والمساكين هل نتقم للمظلومين هل أعيدت البيوت التي التي أحرقت أو أرجع الناس الذين هجروا ماذا فعلتم أكثر من أنكم صورتم ثم صدفتم شيخا وعلق وقال يجب أن نقف مع أعلام إخواننا ثم ذهب الشيخ لبيته وتعشى ونام أولئك لا يزالون يقتلون صحيح. أنا أقول يا أخي والله لو كنا نستطيع أن نقدم أكثر من مثل هذه اللقاءات الفضائية لقدمنا وإن كنا الله الحمد والله نحن ندعمهم بالمال أنا وغيري من المشايخ سواء إخواننا في سوريا أو إخواننا في بورما أو في غيرها وما وما يصلنا من أموال نوصل بإذن الله تعالى بطرق يعني يمكن أن تصل إلى هناك ندعمهم بمنابرنا التي نستطيع إليها ولو علمنا والله العظيم أننا لو ذهبنا إلى هناك أن فيه نصرة لهم وأننا نستطيع فعلا أن نرفع عنهم ما يقع سواء في بورما أو في سوريا فأقسم بالله العظيم ما نتأخر عن ذلك لحظة جميل. والله جل وعلا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ولا يليق بطالب علم أو بخطيب أو بشيخ أو بعالم أن يبدأ يذكر للناس أحوال السلف واهتمامهم بالمسلمين وبذلهم في سبيل ذلك ثم إذا جاء الجد وطلب الناس منه أن يقف بقدمه مع إخوانه وأن يترك أهله وماله وولده وأن يفارق ملذات الدنيا في سبيل ذلك قعد عن ذلك لا والله لا نكون بإذن الله تعالى من هؤلاء لكن المسألة هي مصالح ومفاسد ما نفعله اليوم سواء في قناة المجد أو من خلال خطب الجمعة أو ما تفعله القنوات أو الذهاب لتصوير والنقل لما يحدث لإخوانينا هناك هذا يا أخي هو نوع من النصرة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فإنه عليه الصلاة والسلام كان يمر في في مكة فيرى بلالا يعذب ويرى خبابا يصهر على النار ويرى سمية وزوجها وابنهما يراهم وقد, وقد ربطوا على على النخل ومع ذلك لم يكن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم. معه جيش يستطيع أن ينقذ به عمار أو ينقذ به أمه أو أباها أو أن, أو أن يقتل أمية ابن خلف أو من كانت تعذب خبابا ما كان عليه الصلاة والسلام يملك قوة بشرية نعم. يستطيع ولا عنده دولة إلى الآن في بداية الإسلام نعم. يستطيع أن يدافع بها عن هؤلاء لكنه عليه الصلاة والسلام ما قصر في نصرتهم بلسانه في في في ثباتهم على الدين والكلام معهم لاجل تثبيتهم مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يقول صبرا أهل ياسر إنما موعدكم الجنة يمر عليه الصلاة والسلام ببلال ويعطيه كلمات يأتي إليه خباب فيقول عليه الصلاة والسلام لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق بثنين ما يصده ذلك عندنا دينه إلى آخر الحديث نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يمارس معه من صح التعبير نوعا من النصرة ليست نصرة بسلاح لأنه لم يكن يجد عليه الصلاة والسلام جيشا معه ولا نصرة بما لأنه ما كان عنده عليه الصلاة والسلام مال نعم. لكن النصرة التي كان يمارسها هي النصرة التي كانت متاحة بين يديه كما قال الله تعالى بعد ذلك حرض المؤمنين على القتال كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فكان ربنا جل وعلا أيضا يعني في تلك المراحل يوجه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عليه وسلم. يتعامل مع هذه المراحل الذي نفعله نحن اليوم لا نقول والله أنتم ما عندكم إلا كلام والله أننا نبذل بإذن الله تعالى ما هو أكثر من هذه ما هو أكثر من اللقاء لكن أيضا مثل هذا الكلام هو تحريك للناس أنا أذكر بعد عدد من اللقاءات خطبة جمعة نشرت أو, أو لقاء في قناة المجد أو في غيرها سبحان الله الإخوة الذين في تلك البلدان سواء في في بورما في أركان أخرها. في سوريا والله إنهم وجدوا أثرها وارسلوا إلي وقالوا إن أشخاص بعثوا إلينا بأموال إن أشخاص كانوا متعاطفين مع الظلمة ثم انقلبوا ضده بل أذكر والله يا أخي خطبة لي عن القذافي أنا أذكرها كمثال والله ولا أقصد إن شاء الله تعالى إظهار العمل لكن كمثال وكإجابة عن بعض إخواني الذين يقولون ما عندكم إلا إلا خلام. كلام هذا الكلام ينفع يا أخي وإن لا. لم تعلم أنا قا أنا جاءتني رسائل من من من ليبيا قبل أن يسقط القذافي تلك الأيام جاءتني رسائل بعد خطبة خطبتها في جدة وصورته بثت في بعض القنوات وإذا بهم هناك يسجلونه ويبثونها في الإذاعات الداخلية ويتناقلونها عبر جيّزتهم فحدثني الأخوة هناك في حي... أن عددا من الجنود الذين كانوا مع القذافي يقتلون الناس ويلتصبون بهم. النساء المغرر بهم وإذا بهم ينكشف لهم الحال وينقلبون ضده ويصبحون في, في صفوف المجاهدين نعم. فأنا أقول لا تدري سبحان الله بأي عملك يكون النفع والله جل وعليه يوفق العبد إلى شيء ولعل الله تعالى ينفع به نحن ننصر إخواننا أننا ذهبنا ذهب الإخوة وصورهم. نشر هذا للناس وقيمة الحج على كل من كان يستطيع آه. أن يقدم شيئا يا أخي رب العالمين يقول العبد يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تزرني قال يا ربي كيف أزورك وأنت كيف أعودك أنت رب العالمين فيقول الله قد مرض عبد فلان فلم تعده فلو عدته وجدتني عنده بمعنى أن الله يلوم الإنسان الذي مرض أخوه وهو لم يذهب لزيارته يقول الله تعالى له لماذا لم تزرهم صحيح. لماذا لم تقم بواجب الزيارة للمريض لا. أنا نستحي يا أخي أن يقال لي حاكم من أو تاجر من التجار أو مترفظ من المترفزين أو أو رجل له سلطة سواء في في السعودية أو في غيرها. ألا نستحي يا أخي أن يقال له يوم القيامة قتل إخوانك وأنت تستطيع أن تفعل كذا وكذا ولن تفعل. أين أموالك؟ أين جاهك أين سلطانك؟ أين أين حكمك؟ أين علاقاتك؟ أين أين أين عضويتك في عدد من من المحافل الدورية والمؤتمرات وال والأمم وغيرها؟ أين أين أين ما تملك من قدرات؟ لماذا لم تبذلها لإخوانك؟ صحيح. فأنا أعني يا أخي أن مثل هذه العلها أن تحرك هؤلاء صحيح. أن تحرك كل من في قلبه ولو مثقال ذره من إيمان أن يعلم أنه كما قال الله وكلهم يوم القيامة فردا فرد. أنه سيسأل بين يدي الله تعالى ماذا قدمت رأيت أقواما يبكون و... ويندبون ما هم فيه من حال ونساء يغتصبن و... ونساء يا أخي يموت أطفالها معها في القارب فتلقيهم في البحر و... و... ورجل يعني لم يبقى له من أولاده إلا طفل أو طفلان وطفله يذبح أبوها أمامها. يا يخي هذه الآلام ألا تحركنا نعم. ألا تحرك الإيمان في قلوبنا ألا تحرك من كان عنده مال ويستطيع أن يوصل عبر أي سبيل من السبل صحيح. التي بإذن الله تعالى إذا وصل إلى أهل الخير إلى إلى الدعات إلى الله تعالى إلى إلى اللجان الرسمية يستطيع أن يوصلها من خلاله فهو مطالب بلا شك بهذا يا أخي هذا أمر الأمر الثاني وهو أمر مهم هذه الآلام التي تصيب أمتنا سواء يعني في في بارما في في سوريا في غيرها بلا شك أنها آلام يعني من لم يتألم لها ومن لم تدمع عينه ولم يحزن لها فينبغي أن يتأكد من إيمانه هل هو من المؤمنين أم من غيرهم من يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وإن لم يكن حديثا لكنه, لكنه أمر واقع وصحيح الإنسان الذي يرى مثل هذه المناظر ويرى في الانترنت وفي غيره يرى ما يقع على إخواننا في سوريا ثم بعد ذلك عادي يتعشى وينام وكأنه ما حصل شيء وكأنه شاهد له يعني فيلم أكشن بس في بعض الدماء الافتراضية وغير ذلك نعم. الذي لا يتحرك في قلبه الإيمان هذا ينبغي أن يتأكد من انتسابه يا أخي إلى صف المسلمين نعم. إلى صف أهل الخير إلى صف المؤمنين إذا لم تكن أن تتألم لإخوانك إذا من سيتألم النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويقول عليه الصلاة والسلام المسلمون كالجسد الواحد إذا واحد. اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد إذا لم تشعر أنت أن أن أن أنك أنت جزء من الجسد وأن أخاك الذي في بارما هو جزء آخر من الجسد وأنه إذا تألم الرأس سألم له بقية الجسد صحيح. وإذا تألم أخوك صح. الذي في سوريا تألمت أنت أيضا له إذا لم نشعر يا أخي بهذه المشاعر فمتى نشعر صح. والمشكلة أنك تشاهد اليوم لما يقع أحيانا قتل على على غير مسلمين يعني وقد شاهدنا هذا مراراً لما يقع قتل على نصارى صحيح. أو يقع قتل على بوذينين يقوم باب الفتكان ويصرخ و... وتقوم الأمم المتحدة وينصرونهم وهذا واقع كثير سواء في... في ما وقع في أندونيسيا قبل فترة وما وقع في الفلبين قبل فترة لما لما صار قتال بين مسلمين وبين وصار فيه شبه يعني مقتلة على بعض النصارى لم يسكت إليك النصارى والمشكلة يا أخي أننا لا نكاد نسمع مثل هذه الآلام التي يطول عهدها إلا على المسلمين وذلك اللي ضعف من ينصرهم تفضل نعم فضيل الشيخ الآن في هذه المسألة بالذات ما يفعله البوذيون هو مسألة واضحة تحرك يعني حتى مثلا كما يقال مات ألفين فأسقطوا دولتين يعني واضح أن الغرب لا يتحرك إلا إذا مست مصالحه هذا ألا يدل على أن الأمة بمجموعها ضعيفة والله يا أخي أنا لا أقول الأمة ليست مجموعة ضعيفة لكن الأمة ابتليت بقيادات ضعيفة الأمة مثل المتهم الذي يعني قضيته رابحة لكنه ابتلي بمحام ضعيف فاشل الأمة فيها خير الأمة فيها يعني بذل يعني ما يقع اليوم من اجتماع العالم على إخواننا في سوريا واجتماع مثلا إيران و حزب اللات و النظام الفاجر و روسيا و آخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ومع مع ذلكم ثابتون ما تجد أحد يا أخي يثبت مثل هذا الثبات أتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة إخواننا في أركان في بورما يا أخي كلما زاد عليهم القتل زادوا تمسكا بدينهم ها أنتم تعرضون الآن نساء محجبات و ملتحين وهم يقتلون لأجل هذا الحجاب وهذه اللحية سبحانه. ومع ذلك متمسك به عرضت من الآن قراء يكرؤون القرآن في المساجد وأطفال يحفظون القرآن يا أخي هذا الدين متين وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها الأمة ليست ضعيفة لكنها ابتليت مع الأسف يعني بمن يحجم أحيانا بعض القدرات صحيح. يحارب العمل الخيري الذي, الذي تفعله يعني يقص الأجنحة كلما نبتت وإلا فأنا واثق بإذن الله تعالى أن الأمة تستطيع أن تعمل هاهم الآن أعداد من الـ الـ الشباب سواء يعني عندنا في المملكة أو في غيرها يتحركون يتعاونون مع الجمعيات الخيرية وبعضهم أيضا يتحرك من تلقاء نفسه في نصرة إخوانه في الذهاب إليهم في الترتيب معهم ونسأل الله تعالى أن أن ينصرهم وأن يسديدهم يا رب العالمين آمين يا رب استأذنك في مداخلة هاتفية أفرق. معنا مداخلة هاتفية فضيلة <تصفيق> الشيخ الدكتور سلمان فهد العودة فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك أهلا ومرحبا بك وبي الكريم أخوان الشيخ محمد مرحبا بك, بك, مرحبا محمد. بك شيخ الله يحالي أهلا بعد رحمة الله يحالي الله يسعدك شيخنا حديثنا عن أركان المنسية وجراح أركان الكلمة لك فضيلة الشيخ الله يبارك فيكم ويحفظكم وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعنكم وعن المسلمين جميعا بهذه العشر المباركة. الله يبارك. واسأل الله, الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاغتنامها بالعمل الصالح كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث بسمك. الذي رواه البخاري ما من أيام من العمل الصالح فيهن حب إلى الله تعالى من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم نرجع من ذلك بشيء. ربما يكون من أعظم العمل الصالح هو الإحسان إلى عباد الله ونفع الناس والألم على الأقل والحزن لمعاناة المسلمين كتب لي قبل أيام أن أدخل على اليوتيوب وأتصفح معاناة المسلمين في هذه المناطق المنكوبة في بورما أو أراكان التي هي يعني جزء من التاريخ الإسلامي دخلها الإسلام ربما في القرن الثاني وعلى مدى أكثر من ثلاثة قرون ونصف كان فيها يعني حكومة إسلامية وربما كان من شرط الحاكم أن يكون عالما بالشريعة وبعضهم يقول أصلا اسمها أركان هو مأخوذ من أركان لأنهم علموهم أركان للإسلام واهتموا بها وصاروا يعلمونها لكبارهم وصغارهم هذه المنطقة التي اعترف العالم اعترفت بريطانيا واعترفت اليابان بأنها منطقة إسلامية ثم انقلبوا عليها وعملوا المؤامرات وأصبحت عرضة للاستهداف والأقصى نحن نعرف أن هنا مثلا في المكة المكرمة أحياب أكملها من الغرميين أو الأركانيين الذين هم وذوا وشردوا في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله <تصفيق> وربما في مناطق إسلامية كثيرة جدا يوجد مثل هذه الأعداد الغفيرة فهم يتعرضون المرة بعد المرة بعد الأخرى لل للعسف وللقتل ولل... العنصري وللاعتداء وها و... و... نحن نرى اليوم الصور التي يعني لا أكتب سرا أنني لم أطق ولم أستطع أن أكمل مشاهدتها لأنها صور يعني فوق قدرة الإنسان على ال... الاحتمال سبحان الله و... والإعلام ربما يتكلم نحن نتحدث وغيرنا يتحدثون و. الشيخ محمد كان عنده خطبة يعني هناك برامج في هذه القناة المباركة وفي غيرها لكن يظل السؤال قائما يعني إلى متى تظل هذه المعاناة موجودة وما هو الدور المنتظر من العالم الإسلامي العالم الإسلامي يملك ما يسمى بمنظمة المؤتمر الإسلامي أو منظمة التعاون الإسلامي تركيا كبلد عربي كبلد إسلامي كبير ومصر كبلد عربي كبير دول الخليج بثقلها السياسي وثقلها الاقتصادي هنا أصبح هناك صراحة دور على الحكومات بالدرجة الأساسية لا. أنها تمارس ضغطا من خلال المؤسسات الدولية ومن خلال المؤسسات الدبلوماسية والعمل السياسي القوي وأيضا تحريك المنظمات الإنسانية التي طالما سمعنا صوتها وهي تتكلم عن معاناة في الصين أو في الشرق أو في, أو في أي بلد عربي أو إسلامي لماذا الصمت المطبخ تجاه هذه المعاناة القاسية الموثقة الآن بالأدلة والشواهد فرنا عن دور المسلمين في الوقوف إلى جانب إخوانهم في مساعدتهم في دعمهم حتى من الجميل أني وجدت أنه في الفيسبوك وفي عدد من المواقع يكتبون نعتذر إليكم يا شعب أركان لم نعلم بمعاناتكم إلا الآن هذا م. لم يعد مقبولا ولا موجودا يفترض أن كل معني بهموم المسلمين يكون عنده اطلاع على هذه المعاناة وعنده مواكبة والكلمة الطيبة صدقة والدعوة الصالحة للمسلمين ربما الله سبحانه وتعالى رفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك لا ولو بعد حين م. والدعم بال بالمال والدعم بما يمكن وممارسة الضغوط اليوم من خلال الإعلام, الإعلام القديم والجديد والوسع المختلفة وعلينا أن لا ندخل وسعا ولا نألو جهدا في هذا السبيل والكلمة الطيبة صدقة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور سلمان في أهد العودة كنت معنا آه. شكرا جزيلا لك بارك الله فيك شيخنا لك تعليق على كلام والله الشيخ. كلام الشيخ جزاء الله خير كلام مسدد كعادته وهو فعلا يعني دول الخليج الدول الإسلامية عموما يعني عندها قدرات تستطيع أن تستثمرها في الضغط على يعني على على مثلاً دول على بورما مثلا في ظلمها هالإخواننا في في في أركان وأيضاً على المجتمع الدولي عموما فيما يتعلق باستخراج حقوق المسلمين بل تستطيع اليوم أن تضغط أيضاً في نصرة إخواننا في في أركان وفي سوريا وفي غيرها نعم. لكن لا أدري حقيقة يعني ما سر هذا التقصير الذي يحصل وربما هناك حسابات سياسية هنا لا أعرفها لكني أعلم أن نصرة الدين لا يعذر لا يعذر الله جل وعلا عنها أحدا من هؤلاء على اعتبار مصالح شخصية لبلدها أو لغيرك. نعم إذا نتحدث نحن في الممكن نبدأ واحدة واجب العلماء والدعاة من أوجب الواجبات حقيقة في العلماء والدعاة أمور من, من أول ذلك ظهر القضية إعلامية كما هو واقع الآن سواء من خلال القنوات أو من خلال خطب الجمعة أو من خلال تحريك ذلك في الإنترنت نعم. مناصحة من كانوا يستطيعون أن يعملوا شيئا مثل مثلا الحكام الذين يستطيعون أن يتخذ قرارا أن يفعل شيء ينبغي أن يعني من كان يجالسهم من العلماء أو من الدعاة ما كان يخالطهم ينبغي أن لا ينسى أن يتكلم بهذا الكلام عندهم آه. يعني لا يكون مثلا عالم أو داعية يكثر مجالسة الحاكم ومع ذلك إذا جلس معه لم يسمع منه كلمة عن إخواني في بورما كلمة عن إخواني في, في أركان في في سوريا عن آلام المسلمين في أي مكان إنما فقط يعني يجامله ببعض الكلمات حتى ينتهي اللقاء وكأنه لا يريد أن, يضيق صدره أن أو أو أن يثقل جلسته عنده بتذكيره بألام المسلمين، يعني الله جل وعلا أخذ الميثاق على أهل العلم ليبين أنه للناس ولا يكتمونه ومن كان من من العلماء أو من الدعات من أهل العلم من كان يخاطر الحكام فيجب عليه أن يأمرهم بالمعروف أن ينهاهم عن المنكر أن يبين لهم الحق أن ينصحهم يا أخي في, في يعني فيما يتعلق ب بأحوال المسلمين ولذلك حتى يعني العلماء العلماء السابقين الذين كره الدخول على الصلاطين كسفيان الثوري وغيره أباح ذلك لمن كان قادرا على أن يناصح مثل محمد بن شهاب الزهري وغيره ممن كان يجالس الخلفاء لكنه كان له بصمة واضحة صحيح. عليهم وكان يؤثر فيهم وكان يجعلهم يدعمون الخير ويبنون المساجد ينام عن الشر وينصر المظلومين عندهم ويناصحهم في صلاتهم وفي صومهم وفي نصرتهم للإسلام لا بد أن الله تعالى كل عالم كل داعية كل رجل من أهل العلم يجالس حاكما أو يجالس أميرا أن يجالس صاحب سلطة سيسأله ماذا فعلت أنت لأجل تحريك الخير عنده لا. هذا من أوجب الواجبات أيضا على لا. على العلماء من أوجبها أيضا على العلماء وعلى الدعاة وعلى الخير عموما أن يتحركوا يا أخي في نصرته ميدانيا لا. يعني أنا أعرف أن بعض الإخوة نسق مع بعض الجمعيات سواء في الداخل أو في الخارج نسق مع بعض الجمعيات في في الكويت في, في الإمارات في في السودان في في في غيرها نسق معهم ورتب معهم وسافر إلى هناك سافر على على حسابه جمع ما استطاع من, من مال لأجل نصرة إخواني هناك وهو بدخوله إليهم ومخالطته لهم ورؤيتهم لسحنته ووجهه العربي المسلم يا أخي هذا فيه ثبات لهم على دينهم وزيادة في إيمانهم يا أخي البابا مع الأسف البابا السابق ليس المعاصر ذهب مرة إلى أحد بلدان أفريقيا وفي نفس اللحظة ترجمت لما اجتمعوا ترجمت كلمته إلى 11 عشر لغة في في نفس اللحظة وبثت في في في عشرات القنوات يا أخي وهو ذهب لأجل تثبيتهم على ما هم عليه في النصرانية نحن يا أخي لما يذهب يعني بعض إخواننا إلى إخوتنا في, في بورما ولا في في أركان ولا أو في غيرها ثم يرونه ويرون يرون مجيئه لأجلهم ويرونه وهو الذي خرج من نعمة كما هو واضح على شكله لكنه جاءهم صحيح. ويضم إليه الصغير ويحنو على رأسه ويصبر المرأة صحيح. ويقف مع الشيخ الكبير هذا بلا شك يا أخي أنه تثبيت لأولئك وإشعار لهم بالأخوة الإسلامية التي نشعر بها نحن لهم هم ربما لا يشاهدوننا الآن في, في قناة المجد لكن من استطاع أن ينسق أو أن يرتب مع من يتيسر له فليذهب إليهم هناك وإذا كان الوضع آمن وهو آمن فأنا أعرف عدد من الإخوة ذهب يعني منهم الإخوة الذين يذهبوا مع قناة المجد فيستطيعوا أن يقف معهم بإذن الله تعالى إضافة إلى جمع ما يستطيع من مال يذهب به إليهم وهذا يا أخي من أوجب الواجبات أنا أتذكر في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك أحدا يعني يقتلوا ظلما أو, أو, أو يهان أو يقع عليه مظلمة وهو عليه الصلاة والسلام قادر على أن ينصره حتى لما وقع ما وقع بين قبيلة خزاعة وبكر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صنع بينه وبين قريش صلح الحديبية وكانت بكر قد دخلت في حلف قريش وكانت خزاعة دخلت في حلف رسول الله عليه الصلاة والسلام صلح. ففي ليلة ظلمة اعتدت بكر على خزاعة وقتلوهم وساعدتهم قريش فأقبل رجل اسمه عمرو بن سالم أقبل حتى وصل إلى المدينة وبين عينيه يعني يرى جثث القتلى وال وأجزاء الموتى بين يديه والدماء تسيل أقبل أنفذ نفسه وجاء وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرجل يعني المضطرب من, من, من شدة ما رأى صحيح جاء على يرفع صوته ويقول يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلد قد كنتم ولدا وكنا والدا تم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر رسول الله نصرا أبدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا في فيلق كالسيل يمشي مزبدا فيهم رسول الله قد تلبدا إن قريشا أخلفتك وقد تلون ركعا وسجدا وزعموا ألا استتنصروا أحدا وهم أذل وأقل عددا فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت يا عمر بن سالم نصرت يا عمر بن سالم ثم قام صلى الله عليه وسلم وساق الجيش وفتح مكة فأنا أعني بهذا يا أخي يعني لا بد أن يكون المسلمين غضبه يخشاها من أمامنا والله جل وعلا يقول ما كان لنبينا يكون له أسر حتى يدخن في الأرض ويقول الله تعالى فإنما تتقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم بمعنى أن الهيبة التي تكون المسلمين لا بد أن تكون باقية والله يا أخي أني لما أرى ما يقع لإخواننا في أركان أو ما يقع لإخواننا في سوريا وجرأة إيران على أنها ترسل من عندها جيوشا وأسلحاه وتضرب بالمجتمع الدولي عرض الحائط بل تضعه تحت قدميها جرأة حزب الله على أن يرسل ما يرسل الكوريا ترسل الطيارين روسيا ما مدرئة تفعل، وبواخر تسير في كل مكان أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك وان تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة إلى قال ومن قلة نحن يا رسول الله يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم وثائك وثائ السيل ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا ينزعنا الله المهابة من قلوب عدوكم منكم ينزعنا الله المهابة يصبح العدو يقول طيب ماذا سيفعل المسلمون اقتل من تقتل في أركان اذبح من تذبح في سوريا افعل ما تفعل في في في كل بلد ماذا سيفعل المسلمون أصلا يعني أمريكا قبل قبل سنوات ترسل طائرة من أمريكا وتضرب مصنع الشفاء في السودان وترجع طيب ماذا سيفعل المسلمون نزع الله الهيبة من قلوب أعدائنا مننا وهذا يا أخي لترك الأمة الجهاد وأصبح الجهاد خطا أحمر الذي يتكلم ويقول اللهم نصر مجاهدين اللهم جهاد يعني أصبح عليها علامة الحمراء فأنا أعني بهذا يا أخي أن العلماء هم مطالبون بعدة أمور منها إعادة العزة إلى المسلمين من خلال ما ما يلقون عليهم مناصحة من يسر الله تعالى لهم الذهاب إلى ذلك المكان يعني الجمع ما يستطيعون من تبرع استقبال التبرعات من الناس والتنسيق مع جهات موثوقة لأجل وصولها وأسأل الله أن يفسد الجميع هذا دور العلماء وبقية الأدوار نعود إليها بعد الفاصل بإذن الله, الله, الله. الله. مشاهدينا الكرام نستأذنكم في هذا الفاصل نعود بعده إليكم فانتظرونا لمن أشكو معاناتي ومن يستي لآهاتي لمن أشكو معاناتي ومن يستي فهل العينون ستبصرني فتروي من حكاياتي وهل عين ستبصرني فتروي من حكاياتي لمن اشكو معاناتي, معاناتي. ومن يستمع لآهاتي لآهاتي لمن أشكو معاناتي معاناتي ومن يستني لآهاتي لآهاتي وهل عين ستقصرني فتروي من حكاياتي وهل عين ستقصرني فتروي من حكاياتي أنا نبض زكت فيه تراتيل بآياتي وصوت الحق قد دوى لأزمان بساحاتي أنا نبض زكت فيه تراتيل بآياتي وصوت الحق قد دوى لأزمان بساحاتي قد الإسلام لي كنفا ورمزا للحق في وفي أرضي سما شعب بأخلاق وطاعات من أشكون عانتي من أشكون ومن يصيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لاستكمال ما تبقى من حلقتنا أركان الإنسية وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي أستاذ بجامعة الملك سعود والداعي الإسلامي المعروف فضيلة الشيخ توقفنا عند دور العلماء أريد أن أتكلم عن دور الأمة عموما دور الأفراد سمعوا منا هذا الكلام يريد أن يقدم شيئا لكن ما السبيل والله يا أخي نقول من من أهم السبل أن الإنسان لا ينسى يعني البذل المال كما ذكرت قبل قليل وأيضا لا ينسى أن يبذل الدعاء لإخوانه يا أخي يعني. مجرد شعورك في قلبك أنك وقفت مع إخوانك بدعائك وجعلت لهم طرفا من من دعائك ومناجاتك لرب العالمين كما أنك تدعو لنفسك وتدعو لولدك يعني بالرزق والصلاح والإيمان وغير ذلك أنت مطالب أيضا يا أخي أن تدعو لإخوانك هناك نعم. وهذا في تربية للنفس يعني جميل. يعني قبل أن يكون هو يعني تعبد وذل بين يدي الله جل وعلا بلا شك أنه من أعلى مقامات العبودية كذلك هو إشعار للنفس يا أخي بنوع من الأخوة صحيح لإخوانه وأنني لم أنسى إخواني هناك وأنني يعني أقف أنا وإياهم في في خندق واحد على الأقل جميل. خاصة مع هذه العشر يعني والشيخ قبل قليل زال خير ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر الذي في البخاري ما من أيام العمل الصالح فينا حبوا إلى الله من هذه العشر والعمل الصالح متنوع في هذه العشر منه الصدقة ومنه أيضا الدعاء وأني أبتهي للإنسان إلى رب العالمين وأنا قد يعني حدثني عدد من الأخوة الذين في في كربات سواء في في أراكان أو في غيرها يعني قد حدثوني من قبل عن أثر الدعاء دعائنا الذي رونههم هناك وأن بعض الأمور سبحان الله تكشف أمامهم يقول والله ما كشفت هذه ولا تيسرت لنا مع قلة عددنا وضعف عدتنا ويعني وكثرة الأعداء حولنا إلا بدعاء إخواننا نعم شيخنا حتى لا نقع في الإحباط ونقع في اليأس هذه الأمة مثل ما ذكرنا احنا قضية لما ذكرنا الضعف لأن هذا واقع مشهود ونتطلع إلى غيب منشود لكن نريد أن نذكر هذا الأمل أن هذه الأمة مبشرة بالرفع والسناء والتمكين والله يا أخي أنا أيضا في في نقطة قبل نتكلم عن هذا يعني سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مع رؤيته للآلام التي يراها في جميل. مكة لم يكن هذا يشغله عن عمله الأساسي عن ممكن. مشروع حياته الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى التوحيد نحن نح اليوم كل واحد له مشروع في حياته صحيح. هذا له مشروع يتعلق بتربية الشباب في حلقات تحفيظ القرآن على حفظ القرآن هذا له مشروع في مثلا شرح كتب العلم لطلاب العلم هذا له مشروع يتعلق بفرضنا الأوقاف وجمع الأوقاف نشر الإسلام نعم والنفق على بعض الفقراء أو نشر الإسلام من خلال النت النتة من خلال غيره يعني لا ينبغي لما تقع مثل هذه الآلة النقل. أن يترك الإنسان مشروعه الذي هو فيه ويضع يعني كفه على على على طرف خده وهو يفكر طيب أنا ماذا أستطيع أنفعل لهم إن لم تكن تستطيع أن تفعل شيئا لن يسألك الله تعالى عنهم الله جل وعلا لن يسأل الأب كم لماذا لم تخطب الجمعة لما غاب الإمام ولن يسأل الله تعالى ال الأصم الذي لا يسمع لماذا لم تنكر المنكر لما غتيب فلان فأنا يا ربي أصلا أصم أنا ما أسمع صحيح. فالله تعالى لا لن يسأل العبد إلا عما كان في قدرته التي يعني التي جعلها الله تعالى له. فالإنسان يمشي في مشروعه أيضا. صحيح نحن نتألم لألام إخواننا لكن أيضا مشاريعنا الدعوية، مشاريعنا الخيرية، مشاريعنا ال التعليمية للناس من خلال أي وسيلة من الوسائل لا ينبغي أن تشغلنا هذه الآلام عنها. نعم نشتغل بها بقدر المستطاع وقدم ما أستطيع لإخواني لكن أيضا أستمر في مشروعي الأساسي لا. وهو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في المدينة يو ويرشئ دولة وهو يعلم أنه لا يزال في مكة يعني إخوان له وأصحاب لا يزالون يعذبون صحيح. ويعني ويمتهنون بأنواع الإهانة ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام في مشروعه في مكة يبني المسجد ويبني بعد ذلك قباء ويجهز ويؤسس الجيوش ويؤسس دولة ولم يقل عليه الصلاة والسلام لن أبدأ في مشاريع هذه حتى أنقذ إخوان الذين هناك وهذا قد ذكره الله جل وعلا في, في القرآن لما ذكر الله تعالى الهجرة وستثن الله تعالى منها المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم الدعاء حقيقة مطلوب مشاريعنا الدعوية مطلوبة نحن واثقون بإذن الله تعالى أن هذا الدين منصور يكفي قول الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لماذا ليظهره على الدين كله وقال الله جل وعلا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين أنا أقول يا أخي من من أقوى الأدلة والقراءة التي نشاهدها اليوم التي تدل على أن هذا الدين منصور هو ثبات هؤلاء على دينهم سبحان والله الله. يا أخي لو كانوا مجموعة بذين ويقتلون كان رفع بصره وقال يا أخي بوذا هذا الحجر هذا ما نفعني هذه الخشبة التي يعبدها أنتوا تريدونني أغير إلى أي دين فأغير لو كان بذيا أو كان على, على ديانة من هذه الديانات الباطلة لكن هذا المسلم يقتل ويشرد ويعذب ولا يزيده سبحان الله هذا القتل وهذا التشريد وهذا التعذيب إلا ثباتا على دينه و لا وأنا لا أقول فقط هذا فقط في إخواننا في في بورما في أراكان بل حتى في غيرها من المناطق نحن واثقون أن الله تعالى ناصر دينا و الله جل وعلا معز شريعته و أنه إلا إن منصرهم الله تعالى في الدنيا فإنه كما قال الله جل وعلا و لكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين الذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعماله فالله جل وعلا يعني يعلم سبحانه وتعالى ما يقع بإخواننا وهو رحيم بهم لكنه سبحانه وتعالى مع ذلك يعني يوقع هذا قدرا لأجل أن يحقق حكما أخرى فاقضي ما أنت يا أخي فاقضي ما أنتقض لأذري يا أخي أن, أن يرى ربنا جل وعلا مننا نحن ماذا ماذا نقدم لإخواننا وإلا فوالله إننا واثقون أن الله تعالى ناصر دينه وأنه معز شريعته وأن هذا الدين ظاهر وأن هذا الدين لن يؤخره عجز العاجز ولا ولا بخل بخيل وأن الله تعالى ناصر دينه سواء عند إخوان إنه في في بورما أو في غيرها نعم الشيخنا الآن جاء الحج ألا يمكن أن يكون الآن الحج فرصة لنصرة المسلمين عموما وبورما خصوصا هو بلا شك يا أخي يعني هذا الحج في الاجتماع الكبير جدا الذي يحصل وهو يعني اجتماع تستطيع أن تقول هو هو أعظم وأقدم اجتماع في في التاريخ منذ عهد إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاله وعلى كل ضامر فصار الناس يأتون من عهد إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء إلى عهد سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا زالوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال كأني أرى أخي موسى عند هذه الثانية كأني أرى أخي يونس على على جمل الأحمر إلى آخر فهم قد حجوا وكان هذا الاجتماع التاريخي منذ القديم لذلك من أوجب الواجبات أيضا في الحج أن, يعني أن من من نلتقي بهم من الدعاة من نلتقي بهم من العلماء من يأتي من الحكام أن, يعني أن يصبح هذا الحج مؤتمرا إسلاميا يتحاور بعضهم مع بعض أن يدعو الناس يا أخي الإخوانهم في عرفة يعني وأنا أيضا أتوقع من صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ عبد العزال الشيخ أنه سيطرح مثل هذه المسائل في خطبة عرفة أتوقع أيضا من المشايخ الفضلة مشايخنا مشايخ الحرم أنهم سيتحدثون في خطبة العيد عن هذه الآلام سواء في أركان أو في في في سوريا أو في غيرها لأنهم يعني يعلمون أنها فعلا هي قضايا واقعة وأنت تعلم أن, أن مثل هذه المسائل ومثل هذه القضايا إذا وقعت يعني جمعت المسلمين في كل مكان، صحيح. فأنت ترى مثلا يقع الشيء في في سوريا، فتقوم المظاهرات في أندونيسيا، صحيح. يقع ما يقع في أرкан، فتتحرك يعني يتحرك إخوانهم في في أقصى السراليا لأجل أن يجمعوا لهم التبرعات وهذه الأخوة الإسلامية لا تجدها سبحان الله في غير هذا الدين، يعني هذا البذل يعني يبذل الإنسان من ماله يعني يبذل روحه وأن يبذل يعني ربما يعرض نفسه للخطر في سبيل السفر إليهم لا تكاد أن تجده في في غير من يتبنى مثل هذه الأخوة الإسلامية. وأكد حقيقة على الحج، وأكد على من سيحج على أن يدعو لإخوانهم، وأكد على من يستطيع أن يرسل إلى إخواننا ما يستطيع من مساعدات سواء هم أو في غيرهم من من من يعني من المواقع في سوريا أو في غيرها يجب عليه من يفعل مثل ذلك. نعم بقي أقل من خمس دقائق نريد أن ترسل رسائل لمن طبعا. حقيقة هي أول أول رسالة أنا أرسلها إلى إخواننا هناك يعني ولعل الله تعالى أن يسر أن أن تصل إليهم. يعني أننا إخوانكم وأن الله جل وعلا يعني أوجب علينا نصرتكم وأن الله تعالى إن أصابكم ما أصابكم به من بلاء فإنكم بإذن الله تعالى أنتم مأجورون على ما يصيبكم والله جل وعلا يبتلي العبد على قدر دينه كما أخبر نبي عليه الصلاة والسلام وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ثباتكم على دينكم هو ثبات لنا ومن مات من من أطفالكم فهو بإذن الله تعالى شافع ومن مات من رجالكم أو نسائكم فنسأل الله تعالى أن يكتبهم من الشهداء ونحن نبذل ما نستطيع بإذن الله تعالى في سبيل نصرتكم ولعل الله أن, يعني أن يريكم منا بإذن الله تعالى ما يسركم مما يوفقنا الله تعالى إليه هي رسالة إليه في في أركان أولا الثانية هي رسالة إلى كل مقتدر يستطيع أن يدفع عليهم مالا يستطيع أن يوصل هذا المال إلى يعني من من يثق فيه من طلبة العلم من يثق فيه من الدعات من يثق فيه من الجمعيات ال الخيرية الرسمية سواءا يعني في الداخل أو في الخارج لأجل أن يوصلوا هذا إلى إخوانهم هناك وأنا أعلم أن عددا من من الإخوة يعني يتعاون مع الجمعيات ويمكن أن يوصل هذا من خلاله لعل الله تعالى أن, يعني أن يرفع عنا الحرج يا أخي الله آمان. جل وعلا أوجب علينا نصرة المسلمين ومن خذر مسلما خذره الله في الدنيا والآخرة فيجب علينا أن ننصرهم بقدر استطاعتنا هي الرسالة الثالثة أيضا إلى عامة المسلمين بأن لا ينسوا إخوانه من الدعاء وأن الله جل وعلا أن يبتل المسلمين بشيء فهو سبحانه وتعالى طالما أنعم عليهم بأشياء وأن مثل هذه الوقائع التي تقع تشعر المسلمين أن جسد واحد إذا اشتكى منه عضغ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وأن الله جل وعلا له حكمة سبحانه وتعالى فيما يقع هناك وأسأل الله جل وعلا أن يكون مع إخواننا وأن ينصرهم يا رب العالمين آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان ولعله نستغلها كذلك فرصة أخيرة نسمع منك عن العشر الأواخر العشر ذي هو بلا شك إن العشر ذي الحجة وهي أيضا كانت رسالة مهمة وأنا كنت التنمس منك أن تجعل لي وقتا لا. أيضا للتنبيه عليها بمناسبة هذه لا. أول ليلة العشر ذي الحجة هي أيام انفضلها الله تعالى على بقية أيام العام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بفضائل تخص بعض الليالي أو تخص نعم. بعض الأيام. والله تعالى يقول والله وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني خلق الليالي فاختار الليلة القدر لتكون اللي أفضلها. صحيح. خلق الله تعالى الأشهر فجعل فاختار شهر رمضان ليكون أفضلها. خلق الله تعالى المياه فاختار زمزم إلى آخره. خلق الله تعالى الأيام فجعل هذه الأيام العشر هي أفضلها. هذه الأيام العشر يجتمع فيها أنواع من العبادات لا تجتمع في غيرها. مثل يجتمع فيها الصلاة، إقامة الصلاة المفروضة يجتمع فيها الصدقة يمكن الإنسان يتصدق أو يزكي أيضا فيها يخرج زكاة أو فيها يجتمع فيها أيضا الصوم من أراد أن يصوم ويجتمع فيها أيضا الحج ما. فإن الحج عرفة وعرفة هو اليوم التاسع من هذه العشر ثم يكون يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العاشر اللي هو يوم الأضحى العيد الكبير وهو أيضا أحد هذه العشر فدل هذا على أن هذه الأيام العشر يجتمع فيها أركان الإسلام الخمسة شهادة اللا إله إلا الله و إقامة الصلاة و إتاء الزكاة و رمضان وحج البيت الحرام يجتمع في هذه العشر بينما هي لا تجتمع في رمضان ولا تجتمع في غيره من الأيام وذلك أن رمضان بفضائله يجتمع فيه الصوم والصلاة والصدقة والشهادتان لكن يبقى الحج لا يجتمع إلا في هذه الاشتغال الإنسان ينبغي أن يكون بحدة أمور منها الاكثار من التكبير وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون من قول الله, أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد وكان عمر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر وابو هريرة وجمع من الصحابة يبكرون في هذه العشر إلى مكة فكانوا يعتبرون ويجلسون في مكة هذا تكبير مطلق نعم ينتظرون بداية الحج فكانوا يكبرون تكبيرا مطلقا في كل وقت وكان أبو هريرة يكبر في في خيمته عمر يكبر في خيمته فيسمع الناس خارج الخيمة تكبيره فيكبرون حتى ترتج منه تكبيرا فالسنان يكثر الإنسان في بيته وفي سيارته وفي سوقه وفي كل موضع أن يكثر من هذا التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله أكبر الله الحمد كذلك إذا تيسر له أن يصوم ما تيسر منها إن صامها كلها فلا بأس على على قولين له العلم مشهورين في الموضوع وإن صام بعضها فلا بأس لكن المقصود أن, أن يحدث عبادة الصيام فيها أيضا إن تيسر له أن يتصدق نعم. الإنسان سواء يعني على الفقراء الأبعدين أو ولا شك أن أفضل الصدقة على ذي الرحم والأرحام بعضهم أولى ببعض فإذا تيسر أن تصدق على أرحامه على أختي له فقيرة أو على أخي له فقير أو, أو محتاج أو ما شابه ذلك فهذا بلا شك أنه من أعظم الفضائل كذلك الإكثار من قراءة القرآن يعني أنا أنصح إخواني من استطاع أن يجعل لنفسه ختمة في هذه العشر كما له ختمة في رمضان فيجعل له ختمة في هذه العشر يقرأ كل يوم مثلا ثلاثة أجزاء ليختم مع اليوم العاشر أو إن استطاع أن يقرأ أكثر من ذلك فمسابقه للخيرات هو أمر واجب في ذلك في التنافس المتنافسون كل هذه أمور حقيقة ينبغي أن يحرص الإنسان على التعبد وهي أيام قلائل يعني ينبغي صحيح. الإنسان أن يستثمرها قدر سريعا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم في ختم هذا اللقاء الله يسعدك أشكرك شكرا جزيلا الله يكرمك. بارك الله فيك أنا أشكرك أيضا أشكر الإخوة والأخوات الذين تابعوا معنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يؤيد إخواننا بنصره آمين يا رب بارك الله وفيكم مشاهدينا الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة عن أركان المنسية التي كان ضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي فجر تدفق من سيحبس وراه أرني يدا سدت علينا المشرق إن طال درب السالكين إلى العلا فعلى ضفاف المكرمات الملتقى وهناك يظهر حين ينقشع الدجا من كان خوانا ومن كان المشفقى فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرجوا دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته